ويكون لنا وسلوح البال يا الله بقصد الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها, يالله بها يالله يا الله يا الله بقوتك يا حكينا يا رب يا رب اللرن يا رب بيامر بالرن اقدم فغيرك للباب اعتروا وجمدت الاسم اعتروا وجمدت الاسم نبر دم يلا بضمن الخاتمنا عبدتك ديما دبيك عبد يا خاشع اني مرمى دمك يا رب عبدتك ديما دبيك يا خاشع اني مرمى دمك وين ارتجلي الدعوا بك وين ارتجلي الدعوا بك والله Come يا من يغرس القلب حسبي تلا عمك حسبي يا من يغرس القلب حسبي تلا عمك حسبي كم او بعقوي كذا بك كم وصل لي ولا غن عني يا رب بجبربني اني اسالوكان العفو عني ولا رحم يا خير فيك ظني ولا رحم يا خير فيك ظني يا غنا الملك يا الله بفضل خاطينا يا الله بها يا الله يا رب بأن تناصري فلا كل لا خير وجعل جناك ما وصري وجعل جناك ما وصري وفتين بالإيمان لا جل يا رب بقسم الخاتم يا رب بها في كل فيك كل على على المذيل الضو لا لا وصل فيك كل